الوحدة السادسة، الدرس الثالث، النشاطة الثقافية واحد، استمع إلى العبارات وأعدها، ثم تأمل معانيها مستعيناً بالصور نادي الهلال الأحمر نادي الإسعافات الأولية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 نادي الفن والثقافة الأماكن الأثرية نادي المصرحية والتمثيل نادي الرسم ما أعجبني أعجبني لا أختار أختاره